يا ابو حسي الأم تسمع بعي المصيبة ينجرح قلبك جروح البعد ما ظنبي يا طيبة تصبر والعقيلة ابكر بلا وحيده وغريبه محتاره وحرام ولا عتايا حادر خيم كلتا او لن على الاطفال تخلي وهتخلي الاطفال يتراجف ويلي عيال وهتخلي الاطفال يتراجف ويلي عيال لبا عليجي تسلب ما غالي هي وهي مسلبكل هي يا ما اكبر يوفق بحق الحسين انذبح الكل يا حسين يا ما بارك الله بك يا, يا <تصفيق> حضر الهي. الهي يا حضر الهي يا حضر الهي المرحوم شيخ عاد القصاب والله الغريف فشل لي علي ساغت السما غليت عاونين ساغن حيبغي لي والعطيله روح كل ويتمم يا قدلوا الي تفدار تدور الغايله والاخوه كلهم جت لي وهي مظلومه وذليله فيا ما حر اخو ذا بيحا خيامها حريقه اخو ذا بيحا و الله جباتني تاوين الهي تسمعني акбар ڈریج اس جحوارل تاوه للمزامي قال تله الطفل عندي او مدري اختي وين طاي ما ادري حنا واخذت مجري لك جاي بس ما عدري ذا بتشبدتي من الضمي وعالقاح واقع قومي يا اختي وياي اندور لبت عشاي قومي يا اختي وياي اندور لبت عشاي حشاي. والحرة يا ابو حسين. قامت تسشي بالعين. ما تدرش يا مكبر ببحث ببحث. الله. بيبحث بيبحث. الله يقلح حواشكم بحق الحسين. تري ذاك الحضارل يا رب تمشي وبالاثار الزيما بالحر وقام لي ضوء يم جسم مهجة الزهر احس يا نبل يما الغريب او لا نهن شوف فن بكثره عطفير صار تو يَمُ بُول يَمَّا جَفَّت الدَّارْ ومَغْتُوع مِنَّا يَمَّا التَّارْ والسَّهَاب نَابْت بِنَخْرِ عَايِن يَا وَيلِي هَا إِشْطَار الْحُرَّ بي هاي ويلي هاي اشطار الحر بي هاي وقعت يا غالب ساق وفوق الساقر وعلقا نامت يا مطفل هاي يا مكرا لأه بارك الله بي dev hat mal تستحضر لها يا رب الله او حضن ملايك بجيت يا خزار غليه. والعيلة يا حامي الحمي. ابديش المنسية المظلمة. طلعت بصر غالي هو كل نثلي هي وش نجلك يا كرار العاي وشين يا كرا بذيل عايله اطفال وباقي المصايب صارت على الغايب يا اللي حي يا ما كبر بارك الله بي فضوب ما كملت بواج الغايلة يا حام جارك زيان بخبتها ورزيت والدم ودميت جارك وبقت محتار لان في العيل الخياري مني غف يا معايا علي مني غف يا معايا علي ويحرق هاوي يا كل سارة وليا تنولي عليها من تهجم الغار لا عيدها بوق اخيام تجمع بها ايتام لا عيدها بوق اخيام تجمع بها ايتام ولا ضل اللي يقف بحدها ويهود ويجالها يا مكبر ذبح بارك الله فيك على كل هذا الله يوفقكم بحق الحسين يا تحضر الهي اي كله يا ابو حسين المحن هاي اتحملتها زيان ابو فبره علي هي اورد ما ضل بي خير هموم الروعت وانت الذي بيوم الشد تحضر ويا الشدابك من هاي عظم يا رب مود لعيش الزمان خلي حال غريب محبوب ما وصل لي خلي وهي تعاين علي جند بها شده ومعك حيرها يا اما بارك الله بك ذبحات بارك الله بك والله يا ابو حسين والله اتحيرا يا يا جبنا بحد وياك الغريب والغايب مناك فقط انت افتتحوار بالشدايد كلها ورجعنا يا اب مسحوا لا لا يا حي ماعي الحيمه وهي يا ابو لا لا يا حور لو عين ما تسمك تحشين يا علي وتتعمل